هو وترى تراص الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إنما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُنِي مُرْوَالٌ من اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ الله أكبر الله أكبر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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله في الغدو والآصال الله أكبر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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَن يعلم أَنَّمَا ما أعزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يَتَذَكَّرُ يتذكر غلو الألباب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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 اَذَمَنُوا وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّؤُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية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 وَإِمَّا نرينك بعض الذي نعدهم أَوْ نتوفينك فَإِنَّمَا عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقِب لحكم وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا, وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا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 لا أزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت في الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد هلم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وماذا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 ما علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟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 خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 العباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا على من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إِنَّهُمْ إن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 جَاوَدُهُمْ نُنَّهْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَيُنذَرُونَ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أن ما هُوَ إله وَاحِدٌ وليذكر أولو الْأَلْبَابِ اللَّهُ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 ألف لام را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 وارسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين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 الله <تصفيق> أكبر <تصفيق>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 ولقد جعلنا في السماء بروجه وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتفعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلناها لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ من شَيْءٌ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بخازين وإننا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأجرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم الله اكبر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 قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لبالصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله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 الله لمن حمده الله اكبر الله الله الله اكبر, الله أكبر الله اكبر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 الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمث بنا أعداء حاسدين اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ونصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين مخلصين اللهم اقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسل السخائم صدورنا واهد قلوبنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أَزْوَاجِنَا وذرياتنا قُرَّةَ عين واجعلنا للمتقين إِمَامًا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم صرم في فلسطين والشيشان والعراق وكشمير وأفغانستان اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في ليبيا اللهم ارفع ما حل بإخواننا في الصومال ذا الجلال وال اكرام اللهم عليك باعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين والنصيرين اللهم عليك بهم يا قوي يا متين اللهم اهد شباب وشابات المسلمين اللهم اسلك بهم طريق الحق والرشاد اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم وفق لا أمرنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم من البر والتقوى وهيئ له